أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء, سواء عليكم إنما تجزون إنما تجزون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 في حور العين والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان بايمان الحق انلحقن بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم وما التناهم من حملهم من شيء ابراهيم كل امرئ بما كسب رين وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا نغون فيها لا نغون فيها ولا تاثين ويطوف عليهم غلما نلهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتسألون قالون إن كنا إن كن نا قبل في أهلنا مشتاقين فمن الله علينا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فمن الله علينا ووقانا ووقانا عذاب السموم انكم قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. إن كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن بكاهنين ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربصوا فإنني معكم.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 أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجلهم فهم من مغرم فهم من مغرم مثطلون أم إن فهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيدون فالذين كفروهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم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 اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل ومن الليل فسبح وإذ النجوم